ان في ذلك لایه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكة لظالمين فانتقمنا منهم وان هما لبيمان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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ تَفْتَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُنَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين